وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن العبادة هي الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وأمر جل وعلا عباده وأن يخلصوها له وحده فكما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة إخلاصا له جل وعلا وخضوعا وذلا وبراءة من اتخاذ الشركاء والأنداد قد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكل أمر بالعبادة في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو أمر بالتوحيد والعبادة لا تكون عبادة مقبولة مثابا عليها فاعلها إلا إذا أخلصها لله سبحانه وتعالى ولم يجعل مع الله تبارك وتعالى فيها شركاء قد قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال جل وعلا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا والآيات في هذا المعنى كثيرة ولبيان هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل والغاية العظمى بعث الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين وداعينا الخلق إلى إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده بها قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال عز وجل وذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولما كانت العبادة بهذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة وهي الغاية التي خلق الخلق لأجلها كان متأكدا على كل ناصح لنفسه أن تكون عنايته بالعبادة فهما لمدلولها ومعرفة بحقيقتها وتحقيقا لها وتتميما وتكميلا مقدما مقدمة على العناية بأي أمر آخر كيف لا وهي الغاية التي خلق هذا الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها وبين يدينا أيها الإخوة في هذه الليلة رسالة في معنى العبادة كتبها أحد الأئمة الأعلام من أكابر أهل العلم المحققين المحصلين بألفاظ مختصرة ولكنه حرر معنى العبادة وبين حقيقتها وما يتعلق بإخلاصها لله تبارك وتعالى تحقيقا لكلمة التوحيد وما تضمنته من النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده خضوعا ومحبة ورجاء وخوفا وذلا وانكسارا دون أن يجعل معه تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك كما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حرر هذه الرسالة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا رحمه الله تعالى ومن العلماء الأكابر الذين لهم جهود عظيمة في بيان التوحيد ونصرة العقيدة ورد شبهات المبطلين في مؤلفات عديدة له رحمه الله تعالى ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين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 فيقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا رحمه الله تعالى في رسالة الله في معنى العبادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد ورد علينا رسالة من شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما الله بوجوده متضمنة للإفادة أخرجها مخرج السؤال بقوله عرفونا ما معنى العبادة ويكون التعريف جامعا مانعا وكذلك الإله المنفي بكلمة الإخلاص والإلهية المثبتة للحق سبحانه وتعالى هذا هو السؤال الذي حرر هذه الرسالة المختصرة بسببه ألا وهو أن الإمام العلماء الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب صاحب كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد كتب له وربما أيضا كتب لغيره وهذه طريقة نافعة جدا حتى يتحقق حتى يتحقق من الجميع الإفادة في هذا الباب العظيم تعاونا على البر والتقوى ونصحا للعباد ولهذا يقول أبو ابطير رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة أخرجها مخرج السؤال لكنها متضمنة للإفادة القصد منها إفادة الآخرين القصد منها إفادة الآخرين ونفعهم في هذا الباب العظيم و. حث طلبة العلم على التعاون في هذا الباب ولهذا كتب له الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى رسالة فيها سؤال خرج مخرج السؤال ولكنه في الحقيقة المراد به الإفادة, الإفادة للآخرين وحث طلبة العلم على التعاون في بيان هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل الذي خلق الخلق لأجله وكان السؤال عن معنى العبادة ويكون التعريف جامعا مانعا كان السؤال عن معنى العبادة ويكون التعريف جامعا مانعا وكذلك الإله المنفي بكلمة الإخلاص والإلهية المثبتة للحق سبحانه وتعالى أي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة العظيمة المباركة قائمة على النفي والإثبات النفي في لا إله والإثبات في إلا الله فما المراد بالنفي وما المراد بالإثبات اللذين عليهم قيام التوحيد قال وكذلك الإله المنفي أي في لا إله والإلهية المثبة في إلا الله فالسؤال هو عن هذا، ثم حرر رحمه الله تعالى تحريرا مختصرا، فقال: في الجواب وبالله التوفيق أما تعريف العبادة فقد عرفها شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائده على كتابه كتاب التوحيد بأن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وأن من لم يأتي به لم يعبد الله فدل على أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة وإلا فلا يسمى عبادة هذا كلام عظيم عظيم للغاية في بيان معنى العبادة وحقيقتها العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها قال عرفها شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى بأن العبادة هي التوحيد أن العبادة هي التوحيد وهذه الكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد فالعبادة هي التوحيد العبادة هي التوحيد ومعنى ذلك إن لم تكن قائمة على التوحيد فلا تسمى عبادة ولا, ولا يصح أن يقال عن صاحبها إنه عبد الله لأنه لم يخلص دينه لله لم يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة والعلماء ينظرون لذلك بمثال ألا وهو أن من صلى بلا طهارة استقبل القبلة وركع وسجد وجاء بجميع أعمال الصلاة لم يترك منها عملا لكنه أدى هذه الصلاة بغير طهارة أدىها بغير طهارة أليس يصح أن يقال في حق هذا الرجل إنه لم يصل باعتبار أن الصلاة غير صحيحة وأن عمله هذا غير مقبول لأن من شرط قبول الصلاة أن تكون على طهارة فإذا جاء بأعمال الصلاة وأخبر عن نفسه أنه أداها بدون طهارة يقال له ارجع فصل فإنك لم تصل يقال له ارجع فصل فإنك لم تصل لأن هذه الأعمال التي قام بها من ركوع أو سجود من ركوع وسجود وغير ذلك فقدت شرط صحة الصلاة فيصح أن يقال في حق إنه لم يصل ومثل من أخل بشيء من أركان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ارجع فصل فإنك لم تصل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لم له لم تصل مع أنه ركع وسجد وجاء بالأعمال لكنه أخل بشيء من أركان الصلاة مثله تماما من أتى بالعبادة لكن لم يخلصها لله مثل هذا يقال في حقه إنه لم يعبد الله وتأمل ذلك في قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبدو ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد بهذا وصفهم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي أنتم لا تعبدون الله مع أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في جملتي ما يعبدون ولهذا سمو مشركين لأنهم أشركوا مع الله غيره عبدوه عبدوا غيره معه ولما لم يخلصوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى صح أن يقال في حقهم إنهم لم يعبدوا الله وأنهم ليسوا عبادا لله لأنهم لم يخلصوا عبادتهم لله تبارك وتعالى وعليه فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد وبدون التوحيد لا تكون عبادة مقبولة ولا يكون صاحبها عبدا لله ليس عبدا لله لا يكون عبدا لله الا بالاخلاص اخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده قال عرفها في كتابه في فوائد كتابه التوحيد بان العبادة هي التوحيد بالعبادة هي التوحيد قال لان الخصومة فيه الضمير في قوله فيه عائد على التوحيد لأن الخصومة فيه أي في التوحيد والمراد بالتوحيد أي توحيد العبادة بإخلاصها لله لأن القوم الذين يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة يقرون بأن الخالق هو الله وأنه متفرد بالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة وأيضا يعبدون الله لكنهم لم يخلصوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى أشركوا معه غيره في العبادة فكانت الخصومة بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين ليست في إثبات وجود الله وليست أيضا في أنه الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف وإنما الخصومة التي كانت بينه وبينهم في توحيد العبادة بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى قال لأنه الخصومة فيه وأن من لم يأتي به أي التوحيد لم يعبد الله وأن من لم يأتي به لم يعبد الله لا يكون عابدا لله بل لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذ أخلص دينه لله حقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينظر إلا لله ولا يتوكل على إلا على الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال فدل أي ما تقدم على أن التجرد من الشرك بالبراءة منه والخلوص من أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة لا بد منه في العبادة وإلا فلا يسمى عبادة وإلا فلا يسمى عبادة فلا تكون العبادة محققة إلا إذا أخلصت لله ولا يكون المرء محققا قول الله عز وجل إلا ليعبدون وقوله واعبدوا الله اعبدوا ربكم ونظائر ذلك لا يكون محققا لذلك إلا إذا أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى وسلم من الشرك وبرئ منه فبذلك يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إذا هذا تعريف مهم جدا للعبادة ينبغي أن يعلم وأن يضبط وأن يعتنى به أن العبادة هي التوحيد أن العبادة هي التوحيد ولا تكون عبادة إلا بالتوحيد بإخلاص بإخلاصها لله تبارك وتعالى نعم وقال الشيخ تقي الدين العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال فهي الغاية المحبوبة له تعالى وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك هود وصالح وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق وباطل والإله الحق هو الله قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتابه العبودية وكتاب عظيم جدا في بابه وصدره رحمه الله تعالى بهذا التعريف للعبادة أن اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنة فكل ما كان كذلك فهو عبادة يجب أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يفرد الله سبحانه وتعالى به وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال فهي الغاية المحبوبة له تعالى فهي أي العبادة الغاية المحبوبة له تبارك وتعالى وبها أرسل الرسل كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأنزل الكتب أي لأجل هذه الغاية العظيمة أنزل كتبه سبحانه وتعالى دعوة إلى العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بها قال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون في أواء سورة النحل فالعبادة لأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب قال كما قال نوح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما, ل... ما لكم من إله غيره وكذلك هود وصالح وكذلك سائر النبيين فإن كل نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى أول ما يخاطب به قومه وأول ما يقرع سمع قومه منه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو مدلول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها أعبد الله ما لكم من إله غيره وسيأتي تبيان ذلك عند المحرر لهذه الرسالة أبا رحمه الله تعالى قال وذلك أن الإله يطلق على كل معبود الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل من عبد يطلق عليه إله فالإله معناه لغة المعبود الإله لغة هو المعبود فكل من عبد يطلق عليه إله لكن كل من عبد عبادته باطل أي كان إلا الله سبحانه وتعالى فهو الإله الحق قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال جل وعلى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وقال جل وعلى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أرأيتم لو أن رجلا اشتد به العطش حتى كاد يهلك من سدة العطش وأمامه نهر على مسافة ليست بعيدة منه وهو في مكانه مد يديه إلى النهر هل يبلغ الماء فهه هذا مثل ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن لبيان فساد حال المشرك الذي يدعو غير الله هذا مثل, مثل عجيب وعظيم جدا لبيان حال المشرك الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مثله رجل وقف عن مسافة ليست ببعيدة عن نهر ومد يديه إلى النهر بسط يديه إلى جهة الماء ليبلغ فاه هل يبلغ الف هل يبلغ الماء فاه وهو على هذه الحالة وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا مثل للمشرك لو أن أناس رأوا رجلا على هذه الصفة في أشد ما يكون من العطش وقريب النهر ويبسط يديه وينتظر الماء أن يصل إلى إلى فيه لصفه عقله ولا تعجب من حاله ولا أسف أشد الأسف فهذا حال المشرك هذا مذل ضربه الله سبحانه وتعالى لحال المشرك الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى فالشاهد هو أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الإله الحق وكل من عبد من دون الله فهو إله بالباطل ولهذا قال الله اتخذوا من دونه آلهة سماهم آلهة لكنها آلهة اتخذت بالباطل آلهة اتخذت بالباطل فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وكل إلهية جعلت لغيره فهي باطل وظلال قال الله كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله معنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله ففيها نفي للعبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده نعم قال رحمه الله تعالى ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية قبل ذلك أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم وهذا فيه تنبيه إلى أمر غاية في الأهمية وهو ضرورة العباد وحاجتهم الماسة إلى معرفة لا إله إلا الله والعلم بها وأن العلم بها أساس يبنى عليه دين الله ومن أساء الفهم لهذه الكلمة انحرف في دينه وظل عن سواء السبيل فلا يستقيم دين العبد وإسلامه وإيمانه وعبادته لله سبحانه وتعالى إلا إذا علم ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى وبراءة من الشرك ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ما من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فاشترط العلم بمعناها فلا يكون العبد من أهل هذه الكلمة إلا إذا علم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله والبراءة من الشرك وعمل بذلك عمل بذلك فأخلص دينه لله تبارك وتعالى وبرأ من الشرك كله دقيقه وجليلة نعم ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني ويسمى على ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية ويسمى هذا النوع توحيدا الإلهية ويسمى هذا النوع توحيدا الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله وهو أشد المحبة لله وحده لا شريك له وذلك يستلزم إخلاص العبادة نعم هنا يذكر رحمه الله تعالى أسماء هذا النوع من التوحيد يذكر أسماء هذا النوع من التوحيد فذكر له جملة من الأسماء وهذه الأسماء راجعة للأوصاف المتعلقة بهذا التوحيد فذكر من أسمائه أنه يسمى توحيد الإلهية يسمى توحيد الإلهية لماذا؟ قال لأنه مبني على إخلاص التأله يسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله أي لله سبحانه وتعالى وهو أشد المحبة لله وحده لا شريك له وذلك يستلزم إخلاص العبادة فويسمى توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأل لله وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بذلك ويسمى أيضا نعم وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة وتو... وتوحيد العبادة أي ويسمى توحيد العبادة يسمى توحيد الألوهية ويسمى أيضا توحيد العبادة لماذا؟ لأن, مبني... لأن مبناه على إفاد الله سبحانه وتعالى بالعبادة نعم وتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال ويسمى أيضا توحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال يسمى توحيد الإرادة والإرادة محلها القلب، فيسمى توحيد الإرادة لأن مبناه على إفراد على قصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل إرادة وجهه سبحانه وتعالى بالعمل نعم، وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد. المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وأيضا يسمى توحيد القصد يسمى أيضا توحيد القصد لأن مبناه على إخلاص القصد بحيث لا يلتفت العابد في قصده بالعبادة ولا يقبل بهذه العبادة إلا على الله مخلصا له سبحانه وتعالى دون سواه فهذه جملة من الأسمال هذا التوحيد ويسمى أيضا التوحيد العملي يسمى التوحيد العملي لأن نتعلق هذا النوع التوحيد في الجانب العملي والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لنوعين من التوحيد خلق الخلق لنوعين من التوحيد علمي وعملي أما العلمي فيقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأما العمل فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلق الخلق للعلم والعمل ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد التوحيد العملي فهذه جملة من الأسماء لهذا النوع من التوحيد ذكرها رحمه الله تعالى نعم فالموحد من جمع قلبه ولسانه مخلصا لله تعالى في الإلهية المقتضية لعبادته بمحبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستغاثة به والتوكل عليه وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده والموالات في ذلك والمعادات فيه وامتثال أمره ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته وهذا من تحقيق لا إله إلا الله قال رحمه الله تعالى فالموحد أي الذي جاء بالتوحيد وحققه هو من جمع قلبه ولسانه مخلصا لله تعالى جمع قلبه ولسانه على التوحيد فقلبه يوحد الله ولسانه يوحد الله يقول لا إله إلا الله بلسانه وقلبه بلسانه نطقا وتلفظا وبقلبه إقرارا وإيمانا واعتقادا وبقلبه إيمانا وإقرارا واعتقادا فيوحد بقلبه ولسانه فالموحد من جمع قلبه ولسانه مخلصا لله تعالى في الإلهية المكتضية لعبادته وحده سبحانه بمحبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستغاثة به والتوكل عليه وحصر الدعاء أي بأن لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى ولا يسأل إلا الله ولا يتج إلا إلى الله في سؤال وطلبه بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده والموالاة في ذلك والمعاده، فهذا هو حال الموحد إضافة إلى ذلك امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابته لأمر الله جل وعلا قال ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق ناظرا إلى حق الخالق الذي هو العبادة وحق المخلوق الذي هو حسن المعاملة من الأنبياء والأولياء وكل له حقه لا ولا يخلط بين الحقوق ولا يجعل شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى لأحد من المخلوقين مهما كانت منزلته فإن جعل شيء من حقوق الله لأحد من المخلوقين أيا كان فهذا هو الشرك الذي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لإبطاله والتحذير منه قال مميزا بين الحقين بإعطاء كل ذي حق حق يجعل حق الله لله لا يجعل مع أحد شريكا فيه وحقوق العباد التي دل عليها شرع الله سبحانه وتعالى يحرص على الوفاء بها قال وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته وهذا من تحقيق لا إله إلا الله ثم بين ذلك رحمه الله قال رحمه الله تعالى لأن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب بالعبادة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداه يحبونهم كحب الله الآية فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله قال الله تعالى عن الكفار تَالَ اللهِ إن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إذ سويكم برب العالمين قال لأن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب معناها عند الأولين أي في لسان العرب ومدلول هذه الكلمة في لسانهم ما تألهه القلوب بالعبادة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع هذه العبادة قال قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة التي هي روح العبادة يسوونهم بالله تبارك وتعالى بالمحبة التي روح العبادة والمحبة التي تقتضي الذل والخضوع لا يجوز صرفه لأحد غير الله سبحانه وتعالى لا يجعل لأحد فيها نصيب المحبة التي هي محبة العبودية والذل والخضوع هذه حق لله وحده ولهذا قال الله عز وجل في وصف الكفار المسركين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة قال فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله المحبة التي لله غير المحبة التي مع الله لأن المحبة التي مع الله هي الشرك باتخاذ الأنداد وتسويتهم بالله سبحانه وتعالى بالله جل وعلا أما المحبة لله فيأوثق عرا الإيمان أن تحب المرأ لا تحب إلا لله أما المحبة مع الله فهي الشرك الذي قال الله عن أهله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله تبارك وتعالى في المحبة ولهذا أورد رحمه الله أن الله عز وجل ذكر عن الكفار أنهم يوم قيامة إذا دخلوا النار يقولون مقسمين بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذن وسويكم برب العالمين ومن تصويتهم لأندادهم برب العالمين ما تقدم في قوله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله نعم فمعنى شهادة الله لا إله إلا الله أن يقولها نافيا قلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سوى الله ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود بالحق فيكون معرضا بقلبه عن جميع المخلوقات لا يتألههم فيما لا يقدر عليه إلا الله مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته ومفارقته في ذلك كل ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته ويكون محبا له مستعينا به لا بغيره متوكلا عليه لا على غيره وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيان من رحمه الله تعالى لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال فمعنى شهادة لا إله إلا الله أن يقولها أي أن ينطق بها المرء نافيا قلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه نافيا قلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه مثبتها لمستحقها الذي هو الله جل وعلا وحده هذا هو معناها لا إله إلا الله وهذا هو التوحيد التوحيد نفي وإثبات لا توحيد إلا بهما نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده قال ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود بالحق فيكون الموحد الشاهد حقا وصدقا بأن لا إله إلا الله معرضا بقلبه عن جميع المخلوقات معرضا بقلبه عن جميع المخلوقات لا يتألههم فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يتجه إليهم في سؤالة وفي ذلة وفي رغبة وفي رهبة في حاجة في نيل مطلوبة لا يتجه إليهم لأنه لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم فيكون مؤنظا بقلبه عن جميع المخلوقات مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات خالق هذه المخلوقات المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد الملك لا شريك له الرب لا ند له سبحانه وتعالى يخلص عبادته وإقباله على الله سبحانه وتعالى قال وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته بأن تكون الإرادة خالصة لله لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته ويتضمن أيضا مفارقة ذلك في ذلك كل ما سواه مفارقة في ذلك لكل من ما سواه سبحانه وتعالى فيكون مفرقا فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبة بين الخالق المخلوق يكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبة بين الخالق المخلوق وإذا وجد هذا التفريق لم يوجد الشرك لأن المشرك لم يفرق ولهذا أعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وصرف للمخلوق شيئا من الأعمال التي لا يجوز صرفها إلا للخالق سبحانه وتعالى قال بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به وأنه تعالى مباين, مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وطاعته بعبادته بأن يفرد وحده بالعبادة وأفعاله وصفاته ويكون محبا له مستعينا به لا بغيره متوكلا عليه لا على غيره وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين أي أن يخلص دينه كله لله سبحانه وتعالى نعم وهي من خصائص الإلهية كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر حتى إبليس لعنه الله معترف بها في قوله ربي بما أغويتني وقوله انظرني إلى يوم يبعثون مقر بأن كل شيء في يده سبحانه وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه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 لا شريك لك إلا شريكا هو لك قالوا وهي من خصائص الإلهية العبادة من خصائص الإلهية كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات الأرض وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية من خصائص الربوبية ثم بين رحمه الله أن الربوبية يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر حتى إبليس إبليس يعرف أن الله هو رب العالمين إبليس يعرف أن الله هو رب العالمين من أدلة ما ذكره الله عنه في قوله ربي بما أغويتني وفي قوله أنظرني إلى يوم يبعثون فهذا إقرار منه بأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وأنه رب العالمين مقر بأن كل شيء في يده مقر بأن كل شيء في يده سبحانه وإنما كفر أي إبليس بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته، يعرفون أنه هو الخالق الرازق المنعم يعرفون ربوبيته، وهم بها له معترفون كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا يقول المشركون إذا سئلوا هذا السؤال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أفلا تتقون الله وأنتم تعرفون أنه وحده الخالق لهذه الأشياء ألا تتقونه فتخلصون له الدين مثل قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ومثل قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة قال غيرها من الآيات وكما يقولون في تلبيتهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك أي لا نجعل معك شريكا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذه عقيدة في الشرك أن مملوكه لله والله هو الذي يملكها هذه عقيدة فيها لكنهم اتخذوها مع الله من أجل أن تقربهم من الله ولهذا إذا سئل لأي شيء تعبدون هذه الأصنام ماذا يقولون ما نعبدهم إلا, ليقرب. إلا ليقربونا إلى الله زلفا لا يقولون لا أن نعبدها لأنها تملك وأنها ترزق وتحي وتميت لا يقولون ذلك يقول نعبدها فقط من أجل أن تقربنا أن تقربنا إلى الله أما الملك والرزق والتدبير يعرفون أن, أن ذلك ليس لي أن أن هذه الأصنان لا تملك شيئا منه وإنما المالك لذلك كل هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين نعم. فمن ترك التوحيد وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن إلا من الله والتجاء إلى ذلك الغير مقبلا عليه بقلبه طالبا شفاعته متوكلا عليه راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه متعلقا على المخلوق لأجله فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد فصار شقيا بالإرادة الكونية نعم من ترك التوحيد وارتكب ضده وذكر من ارتكاب أمثلة على ارتكاب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل والرجاء وطلب الشفاعة والتوكل إلى غير ذلك فهذا بعينه فعل المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال ما هم عليه ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له فهذا بعينه هو فعل المشركين ومن فعل ذلك صار شقيا بالإرادة الكونية ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا بين الإرادتين الكونية القدرية والسرعية الدينية والإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوق والإرادة الكونية أصل في من كتبت عليه الشقاوة فلا يسر إلا لها ولا يعمل إلا بها قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فهي الإرادة الكونية وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي أصل إيجاد المخلوقات فمن ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقد يعبدون وقد لا يعبدون وقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكما في حديث القبضتين فبهذا يتبين الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية هذا بيان للفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية الكونية القدرية والشرعية الدينية قال في بيان الشرعية الدينية أن أصل في إيجاد المخلوقات أي من أجلها أوجدهم هذا معنى أصل الإيجاد المخلوقات أي من أجل من أجلها أوجدهم كما في الآية التي أوردها وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون هذه أرادة شرعية دينية ولهذا قال رحمه الله فقد يعبدون وقد لا يعبدون أرادها شرعا ودينا منهم لكن منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل منهم من يفعل ذلك فيعبد الله ويخلص دينه لله ومنهم من لا يفعل ذلك وأما الإرادة الكونية فهي ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا وما أراده الله كونا وقدرا لابد أن يقع طبقا لما أراد لابد أن يقع وذكر مثالا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم أي هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ولابد أن يقع طبقا لما أراد سبحانه وتعالى قال وقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له المراد بخلق له أي ما أراد الله سبحانه وتعالى له كونا وقدرا المراد بقول ميسر لما خلق لأي لا لما أراده الله له كونا وقدرا فلابد أن يقع وقال ومثل ذلك حديث القبضتين قبض قبضة وقال هذه للجنة برحمتي وقبض قبض قبضة قال هذه للنار ولا أبالي فبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين الكونية والإرادة الدينية نعم قال رحمه الله تعالى وأما تعليف الشرك وأنواعه فقد عرفه شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فذكر أنواعه وأقسامه وجليه وخفيه وأكبره وأصغره خصوصا الشرك في العبادة مما عساك لا تجده مجموعا في غيره من الكتب المطولات فإن الإيمان النافع لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا قال وأما تعريف أما تعريف الشرك وأنواعه فقد عرفه شيخنا الشيخ محمد عدواب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب التوحيد فيه ذكر لأنواعه وأقسامه وجليه وخفيه وأكبره وأصله وتوسع فيه فيما تعلق بالشرك في العبادة والأمر كما وصف رحمه الله مما عساك لا تجده مجموعا في غير من الكتب المطولات هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام المصلح رحمه الله وتعالى في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد نعم وأما أنواعه فمنها الشرك في الربوبية وهو نوعان شرك التعطيل كشرك فرعون وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه ومنه شرك طائفة ابن عربي ومنه شرك من عطل أسماء الرب سبحانه وأوصافه من غلات الجهمية ومنه شرك من جعل مع الله إله آخر ولم يعطل ربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة هذا كله في النوع الأول من أنواع الشرك. وهو الشرك في الربوبية الشرك في الربوبية ويدخل في الشرك في الربوبية الشرك التعطيل الذي هو الجحد والإنكار كشرك فرعون وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه ومنه شرك طائفة ومنه شرك طائفة ابن عربي الذين يقولون بالحلول والاتحاد ونحو ذلك ومنه شرك من عطل أسماء الرب سبحانه وأوصافه من غلات الجهمية ومنه شرك من جعل مع الله إلهاً آخر ولم يعطل ربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة نعم النوع الثاني الشرك في أسمائه وصفاته ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول يد كيدي وهو شرك المشبهة وهذا من أنواع الشرك الشرك في أسماء الله وصفاته ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق والله سبحانه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية استفهام بمعنى النفي أي لا سمية له نعم والنوع الثالث الشرك في توحيد الإلهية في توحيد الإلهية والعبادة كالرياء والسمعة والعمل لأجل الناس وقد قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ومنه الشرك في الألفاظ كقول ما شاء الله وشئت ونحوه وهذا فيه التنبيه إلى أن الشرك نوعان شرك أكبر ناقل من الملة وهو أن يجعل مع الله ند. يجعل معه شريك في العبادة كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة ومنه شرك أصغر ومنه شرك أصغر كشرك الألفاظ كقول الرجل ما شاء الله وشئت وقول لولا كذا لولا البط لسرقنا أو لولا قائد السفينة لغرقنا أو نحو ذلك ومنه أيضا الحلف بغير الله كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم قال شيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى الشرك نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة دخل الجنة ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار وذلك على سبيل الإشارة والاختصار والله أعلم هذه خلاصة نافعة جدا في الفرق بين نوع الشرك الأكبر والأصغر نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ختم بأن هذا البيان لمعنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله ومشتملت عليه من نفي وإثبات إنما ذكره على سبيل الإشارة والاختصار وأما التوسع في ذلك وبيانه بالتفصيل فمحله المطولات وأما هذه رسالة مختصرة كتبها على سبيل الإشارة والإيجاز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 آمین جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق